키ي لدنور الدين جن راحيم فاتص الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الأظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما توب إليه وأسأل التوبة والمغفرة والهداية إنه هو التواب الرحيم وأفوالنا يا كريم وأغفر لنا بفضلك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا حفيظ يا الله قدوس يا حفيظ يا الله يا منقذ يا قدوس يا حفيظ يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مختلف ملوانا وكور الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كفيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى وعلى آل رسول الله واصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحبين آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير الموطوب عليهم ولا الطالين ألف لا أمين ذلك الكتاب لا ريب فيه ندن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقها والذين فهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسل السماوات والأرض ولا يؤذر حفظهما فهو العلم العظيم آمين آمين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 لا يكلف الله نفسا إلا وشعها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا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 شُرَانَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصَرَ اللَّهَ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ أَلِفْ لَامْ أَلِفْ لامي انه والله الله الرافع النافع رشيد الحي القيوم اللطيف القادر القوي المتين الغني المغني المعز العلي الباسط المتود اغثنا يا رب يا كريم برحمنا يا رب يا رحيم يا رحمان يا رحيم يا رحمان الدنيا وعفو عنا ووكر لنا ورحمنا أنت مولانا وأنت خير راعي بسم الله الشافي هو الله بسم الله الشافي هو الله بسم الله المعافي هو الله بسم الله الذي لا يضروا مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع İzlediğiniz için يا عيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بيظل اللهوتية أن تنقل طباعنا من طباع البشرية وأن ترفع مهجنا مع ملائكتك العلمية يا الله من الحظ وعمده وعلى آل محمد وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر, أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والصالحين وعلى الملائكتك المقربين وعلى أهل طاتك من أهل السماوات والارضين ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه